قُلَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ لَغْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْذَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَغَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلصَّالِحِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلنَّارِ فَقَالَ لَهَا وَلِنُطِيكِ يَا طَوْعَنَا وَكُرْهَهَا قَالَتْ سَأَتَيْنَ طَائِرِينَ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل انذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ يديم ومن خلفه الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلتم به كافروا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 موسعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلق كبو أول مرة وإليه ترجعون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي وَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ۚ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوَدٌّ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ